بسم الله الرحمن الرحیم اذن جاک المنافقون قالون شهد اینک لرسول الله و الله یعلم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 تحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قالت لهم الله أن يفكون وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لو ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على منع حتى يفضو وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إرجع ليخرجن لعز منها لذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا والله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وآفقو من ما رزقناكم أحدكم الموت فيقول فيقول ربي لولا وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسَ لِذَا جَاءَ آجلها وَاللَّهُ خَبِيرٌ